الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأكبر الصلاة وأزكى التسريم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في شرح دعايا بحمزة ووصل حديثنا إلى الفقرة الثانية منه والتي فيها ولا تمكر بي في حيلتك وقد تلخص من البحث المتقدم في الفقرة الثانية النقاط التالية النقطة الأولى أن المكر في اللغة بمعنى الخديعة والكيد والخب النقطة الثانية أن المكر بمعناه الحقيقي وإن حاول بعض المفسرين أن يصحح إسناده إلى الله سبحانه إلا أن القوي عندنا أنه أي المعنى الحقيقي للمكر معنا لا يصح أن يسند إلى الله سبحانه وذلك لأن المتبادر من لفظ المكر في زماننا وفيما سبقه إلى القرن الثاني فيما أثرنا عليه معنا يستبطن الخبث والسوء وهذا لا يليق بالله سبحانه فالمكر المسند إلى الله سبحانه في القرآن الكريم وفي الروايات لا بد من تأويله وحمله على معنى مجازي ولا يمكن حمله على المعنى الحقيقي والوجوه التي ذكرت لإثبات أن معنى المكر المسند إلى الله سبحانه بمعنى المكر المسند إلى العباد وجوه اجتهادية غير ناهضة فقد تقدمت المناقشة فيها واللغة لا تثبت بالاجتهاد وبالنظر وإنما هي أمر سماعي النقطة الثالثة ذكرنا المعاني التي ذكرها المفسرون لمكر الله سبحانه ولكن لم نجد دليلا على أي واحد منها فليس في كتب اللغة ولا في الاستعمالات الفصيحة الخالية عن القرينة ولا في الروايات المعتبرة التي يعول عليها في إثبات مثل هذه المسألة ما يمكن أن يعتمد عليه في تفسير مكر الله فما ذكره المفسرون لا يمكن الأخذ بأي واحد منه والمتجه عندنا في مكر الله سبحانه هو التوقف وأننا لا نعرف ما هو المقصود بمكر الله سبحانه من حيث المفهوم لعدم قيام دليل على تعيين أي واحد من التفسيرات المذكورة كما إنه لا دليل على انحصار المعنى فيما ذكروه من التفسيرات بل تحتمل وجوه أخرى ولكن لما كانت هذه الوجوه أيضا لا دليل عليها فلا قيمة لتكثير الوجوه التي لا دليل عليها فلا نعرف ما هو مفهوم مكر الله سبحانه النقطة الرابعة إن المعاني التي فسر بها المفسرون مكر الله لا تنطبق على ما اتفقوا على أنه من مصاديق مكر الله سبحانه ك الشبه على اليهودي المندس وتتابع النعم على العبد بعد معصيته النقطة الخامسة إن وإن كنا لا نعرف مفهوم مكر الله إلا أننا نعرف بعض مصاديق مكر الله سبحانه وهذا المقدار يكفي في تصحيح الدعاء بأن نقول إلهي لا تمكر بي في حيلتك فيخرج هذا الدعاء أن يكون دعاء بمعنى مجهول لأنه وإن كان هذا مجهول المفهوم إلا أنه غير مجهول المصاديق ولا يشترط في صحة التكليف معرفة المفهوم فضلا عن صحة الدعاء ألا ترى أن أكثر المكلفين لا يعرفون مفهوم التيمم ومع ذلك يصح تكليفهم بالتيمم إذا فقدوا الماء لأنهم يعرفون ما ينطبق عليه التيمم وهو الضربتان والمسحة كما إن أكثر المكلفين لا يعرفون مفهوم الديه، وهم مأمورون بدفع الديه إلى من يقتلوه قتلا شبيها بالعمد لأنهم يعرفون ما ينطبق عليه مفهوم الديه وأكثر المكلفين لا يعرفون معنى الفاحشة والفواحش من حيث المفهوم ولكنه يصح تكليفهم بالابتعاد عن الفواحش لأنهم يعرفون مصادق هذا العنوان وهكذا الحال في الدعاء فإن الله سبحانه أمرنا بأن ندعوه ومن مصاديق دعائه أن نطلب منه نعمة ومفهوم النعمة غير معلوم لأكثرنا ومع ذلك فإنه يصح أن أقول إلهي أنعم علي من فضلك مع أن مفهوم النعمة غير معلوم ولكن يكفي لتصحيح الدعاء أن أكون عالما ببعض مصاديق النعمة فالمال مثلا من مصاديق النعمة والولد من مصاديق النعمة والدابة أو السيارة من مصاديق النعمة والدار من مصاديق النعمة فيكفي في صحة الدعاء أن أعرف بعض مصاديق هذا العنوان وإن لم أكن عالما بالمفهوم ومن ذلك مفهوم الخير والشر فإن مفهوم الخير غير معلوم بحدوده على وجه الدقة كما إن مفهوم الشر غير معلوم بحدوده على وجه الدقة ولكن مصاديقه معلومة فيسح أن يؤمر بالأن يؤمر العباد بالخير وينهون عن الشر هذا تمام الكلام في مكر الله والبحوث المتعلقة به وأما الحيلة فنوجد الحديث فيها عرفت الحيلة في كثير من كتب اللغة بالمكر وبالخديعة وذكر بعض علماء اللغة فارقا بين المكر وبين الحيلة فقال إن الحيلة تدبير خفي من غير قصد الإضرار وأما المكر فهو تدبير خفي بقصد الإضرار وهذا التفريق منظور فيه عندنا ولكنه لا يعنينا والذي يعنينا من البحث في مفهوم الحيلة أن مفهوم الحيلة سوف نترك الحديث عن كلام علماء اللغة وعن كلام المفسرين ونذكر ما نستظهره من مفهوم الحيلة فقط قصدا لإجاز البحث في هذا الذي يظهر لنا من كلمة الحيلة أنها وسيلة لتحصيل الشيء بتكلف فكريا أو جسدي. والمهم في هذا أن المعنى المتبادر إلى أذهاننا من الحيلة معنى لا يليق إسناده إلى الله سبحانه. ليس من جهة الدلالة معنى الحيلة على الذم والسوء والخبث كما هو الحال في المكر، فإن لفظ فإن معنى الحيلة ومفهومه لا يستبطن شيئا من هذه المعاني. وإنما لا يصح إسناد الحيلة إلى الله سبحانه بمعناها الحقيقي من جهة دلالة الحيلة على العجز وقصور القدرة لأن الذي يتوسل إلى تحصيل الشيء بتكلف فكريا أو جسدي هو الذي لا قدرة له على تحصيله بمجرد الإرادة والله سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فقدرته تبارك وتعالى على الأشياء ليست بالتكلف وإعمال الفكر أو إعمال الجسد والحيلة هي التوسل إلى تحصيل الشيء بمشقة أو بإعمال الفكر أو الجسد ولذا يقال لا حيلة لنا في هذا الأمر أي لا نقدر عليه بوسيلة متكلفة قال تعالى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 من تحصيل ما يريدون بواسطة متكلفة سواء كانت تكلف ذهنيا فكريا او كان جسديا وقد وردت الحيلة في كثير من الاخبار الصحيحة وغيرها بمعنى التوسل إلى شيء بتكلف فمن ذلك ما جاء في الصحيح أن أبو الحسن عليه السلام قال حيلة الرجل في مكسبه أي ينبغي للرجل أن يعمل فكره وبدنه في تكسبه ومن ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو به زمانة ومن لا حيلة له من لا حيلة له أي لا يتمكن من التكسب ليقيت نفسه فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له فإذا الذي لا يتمكن من التكسب بالتكلف بإعمال الفكر أو بإعمال الجسد فإنه ينبغي للمعتق أن يعيله أن يعوله حتى يتمكن من التكسر وعلى هذا فالحيلة المسندة إلى الله سبحانه في هذا الدعاء ينبغي أن تحمل على معنى مجازي ثم إننا نبهنا فيما سبق ولا بأس أن نعيد للتذكير أننا لم نجد لفظ الحيلة مسندا إلى الله سبحانه في شيء من الآيات ولا في شيء من الروايات إلا ما في دعاء أبي حمزة وفي دعاء آخر فقط وإلا فلم نر هذه اللفظة مسندة إلى الله سبحانه لا بلفظ احتال الله ولا بلفظ يحتال الله ولا بلفظ حيلة الله أو حيلتك أو ما شاكل ذلك لم نجد مادة الحيلة مسندة إلى الله سبحانه إلا في هذين الموردين هذا تمام الكلام في الفقرة الثانية وأما الفقرة الثالثة من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك فالمعنى الإجمالي لهذه الفقرة أنه عليه السلام بعدما سأل الله سبحانه في الفقرة الأولى أن يعصمه من المعصية وإذا صدرت عنه معصية فيوفقه للتوبة والاستغفار وأن لا يعاقبه عليها عاجلا ولا آجلا وسأله في الفقرة الثانية أن لا يلهيه تتابع نعم الله سبحانه عن التوبة عن نعصيته وأن لا ينسيه تمكين الله له من الاستغفار وهتان الفقرتان ناظرتان إلى حال معصية العبد بدأ في الفقرات التالية بدعاء ناظر إلى حال طاعة العبد فابتدأ بإظهار فقره إلى الله سبحانه وحاجته إليه وعجزه وأن العبد إذا فعل خيرا فإنه يجب أن يشكر الله سبحانه على أنه فعل الخير لأسباب نذكر بعضها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها السبب الأول أن العبد لم يفعل الخير إلا لقدرته البدنية على فعل الخير وقدرته البدنية على فعل الخير ليست قدرة ذاتية وإنما هي هبة من الله سبحانه وإذا كانت هبة ونعمة من الله فهي تستوجب شكرا فالعبد الذي يصلي لا قدرة له على الصلاة باعتبار أن الصلاة عبارة عن قيام وقعود وركوع وسجود وأذكار فهي أعمال بدنية وليس للعبد القدرة على هذه الأعمال بنفسه بل بتمكين من الله فينبغي له أن يشكر الله على هذا التمكين وإذا كان الخير الذي فعله العبد صدقة فلا قدرة للعبد على هذا الخير إلا بعد أن رزقه الله سبحانه المال وبعد أن رزقه القدرة البدنية على التصرف في هذا المال وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى تستوجب شكرا أيضا هذا هو السبب الأول ويندرج فيه نعم كثيرة لا تحصى السبب الثاني أن الخير المنسوب إلى العبد هو فعل اختياري للعبد صادر عن عزم وإرادة من العبد والفعل الاختياري مسبوق بالإرادة ولا يمكن تحققه إلا مع وجود الداعي إليه والباعث عليه ووجود هذا الداعي محتاج إلى محبة العبد للعمل وإلا فإن الإنسان لا يفعل فعلا لا يحبه ومحبة العبد للخير بتحبيد من الله سبحانه وهذا هو التوفيق فالعبد لم يفعل الخير إلا بقدرة بدنية وبتوفيق من الله سبحانه وإذا كان الأمر كذلك فصدور الخير عن العبد يستوجب من العبد أن يشكر الله سبحانه عليه من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك لماذا لا يوجد إلا من عند الله لأن الخير يحتاج إلى عمل جسماني والعمل الجسماني يحتاج إلى قدرة وتمكن من التصرف في الجسم وهذا التمكن ليس إلا من الله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يوجد الخير إلا من عند الله لأن الخير فعل اختياري مسبوق بالإرادة ووجود الداعي والحب ووجود الداعي في نفس العبد لا يكون إلا من عند الله سبحانه فالخير لا يوجد إلا من عند الله هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الفقرة فلنقف بعد هذا على معنى كلمة الخير إذا رجعنا إلى كتب اللغة لنقف على تعريفهم للخير نجد أن بعضهم يقول في تعريف الخير الخير معروف وبعضهم يقول الخير ضد الشر ونقلب صفحات المعجم نبحث عن كلمة الشر فإذا عثرنا على كلمة الشر وجدناه أرثها بأنها ضد الخير إذن كتب اللغة لا تعين في تشخيص مفهوم الخير فلننظر إلى الروايات لعلنا نجد في الروايات ما يعيننا على فهم معنى الخير من ذلك ما جاء في الصحيح عام أبي الحسن عليه السلام قال لا تستكثروا كثير الخير وتستقلوا قليل الذنوب فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يصير كثيرا وخاف الله في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف وسارعوا إلى طاعة الله وأصدقوا الحديث وأدوا الأمانة فإنما ذلك لكم ولا تدخلوا فيما لا يحل لكم فإنما ذلك عليكم الذي يظهر من المقابلة في هذه الرواية بين الخير وبين المعصية والذنوب أن الخير بمعنى الطاعر وهذا ليس استعمالا للخير في مفهومه العام فإن المفهوم العام للخير أعم من الطاعة فهذا استعمال للفظ الخير في بعض مصاديقه ومن ذلك ما صح عن أبي جعفر عليهم السلام أنه قال الخير كله معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة ما هو المقصود بأن الخير معقود في نواصي الخيل هل المقصود أن الخير كله مرتبط بالجهاد أو إن الخير كله مرتبط بهذه الحيوانات المعروفة الحصان اللفظ يحتمل الأمرين ولكن هذا ليس حديثنا هنا فإن حديثنا في تشخيص معنى الخير وهذه الرواية ليس فيها ما يدل على تشخيص مفهوم الخير فلذلك هذه الرواية لا تنفعنا في الجهة التي نبحث عنها ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن العبد المؤمن الفقير ليقول يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من وجوه من البر ووجوه الخير فإذا علم الله عز وجل ذلك منه بصدق نية كتب الله له الأجر مثل ما يكتب له لو عمله إن الله واسع كريم هذا الحديث في مضمونه يشبه الحديث الدال على أن نية المؤمن خير من عمله وأما المرتبط ببحثنا من البر ووجوه الخير الظاهر من الخير في هذه الفقرة من الرواية أنه شيء يرتبط بفعل العبد والفعل الاختياري للعبد هو الطاعات فوجوه الخير هي وجوه الطاعات وقلنا إن لفظ إن معنى الخير أوسى من الطاعات ومن ذلك ما صح عن أبي حمزة رحمه الله عن أبي جعفر عليهم السلام قال إن أسرع الخير ثوابا البر وإن أسرع الشر عقوبة البغي وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه موضع الشاهد في الرواية إن أسرع الخير ثوابا لا بسا نبين نعطي إشارة البر المقصود في الرواية هذه ليس البر على سعاته وعمومه بل المقصود بالبر بعض مصاديق البر وهو بذل المال في الخيرات فأسرع الخير ثوابا هو بذل المال في الخير سواء كان المال نقدا أو طعاما وإن أسرع الشر عقوبة البغي البغي بمعنى الظلم وقد دل القرآن الكريم على أما من البغ عقوب الوالدين قال سبحانه حاكيا مقالة عيسى عليه السلام ودروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فهذه غفلة مني لا هذه غفلة مني الشقاء من الشقاء عقوق الوالدين نعم البغي إذن هو الظلم ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه في أنظف وليتهيأ للجمعة وليكن في ذلك اليوم السكينة والوقار وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فإن الله سبحانه يطلع على أهل الأرض ليضاعف الحسنات الخير في هذه الرواية ظاهر في إرادة الحسنات فإن الله سبحانه يطلع على أهل الأرض ليضاعف الحسنات فإذا فعملوا الحسنات حتى يضاعفها الله ومن ذلك ما صح عن أبي جعفر عليهم السلام ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنانه قلت بلى جعلت فداك قال أما أصله فالصلاة وفرعه الزكاة وذرية سنامه الجهاد ثم قال إن شئت أخبرتك بأبواب الخير قلت نعم جعلت فداك قال الصوم جنة من النار والصدقة تذهب تذهب بالخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل بذكر الله ثم قرأ عليه السلام تتجافى جنوبهم عن المضاجة إن شئت أخبرتك بأبواب الخير ثم عد ثلاثة أمور الصوم والصدق وقيام الليل وهذه ليست جميع أبواب الخير هذه بعض أبواب الخير والخير المقصود هنا هو الطاعة وليس كل معنى الخير ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل وهديناه النجدين قال نجد الخير والشر ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أن إبراهيم الكرخي قال له إن صاحبتي هلكت يعني ماتت زوجته وكانت لي موافقة يعني كانت نعمة زوجة وقد هممت أن أتزوج أي فهل من إرشاد لي أي امرأة أختار فقال لي انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك فإن كنت لابد فاعلا هذه إن كنت لابد فاعلا يعني إذا كنت تستطيع تستطيعا لا تتزوج فافعل هذا الذي يعني يتبادر إلى ذهن السامع. فإن كنت لابد فاعلا ويحتمل وهو الأقرب أنه لابد للرجل من امرأة فلا بد لك أن تتزوج. فإن كنت لابد فاعلا فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. وأعلم أنهن كما قال ألا إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام فمن يغفر بصالحة فمن يظهر بصالحهن يسعد ومن يغضب فليس له انتقام يعني راح دمه هذرا وهن ثلاث فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير وامرأة صخابة واللاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير نحن قرأنا هذه الأخبار لما فيها من الفوائد وإلا فإن المقصود منها ما يرتبط ببحثنا وهو لفظ الخير وهو الوارد في هذه الرواية في الفقرة المتقدمة فبكرا تنسب إلى الخير الظاهر أن المقصود للبكر التي تنسب إلى الخير البكر التي تنسب إلى الصلاح ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن مما أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام وأنزل عليه في التوراة إني أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحب فطوب لمن أجريته على يديه وأنا الله لا إله إلا أنا خلقت الشر خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريده فبيضا لمن أجريته على يديه كلمة الخير هنا ليست خاصة بالأفعال الاختيارية بل يظهر من إسناد الخلق خلق الخير إلى الله سبحانه أن المقصود من الخير النعم غير الأفعال الاختيارية فالمال مثلا والطعام واللباس هذا هو المقصود بالخير في هذه الرواية فإنه مخلوق لله عز وجل وإذا كان المقصود بالخير في هذه الرواية هو النعم الخارجة عن اختيار الإنسان فإن لفظ الخير هنا لم يستعمل في معناه العام الواسع لأن معنى الخير على عمومه وسعته يشمل حتى الأفعال الاختيارية للعباد كالطاعات كما تقدم ذلك في بعض الأخبار ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله هذه الفقرة مجملة الفقرة الأخيرة من زعم أن الخير والشر إليه يعني إلى الله فقد كذب على الله هذا محتمل والمقصود بالخير والشر على هذا التقدير هو الطاعات والذنوب من زعم أن الطاعات إلى الله وأن الذنوب إلى الله فالذي يسرق والعياب بالله هو الله والذي يصلي ويدعو ويستغفر هو الله من زعم هذا فقد كذب على الله فإن هذا المعنى محتمل في العبارة والمعنى الثاني من زعم أن الخير والشر أي أن النعم والبلايا التي تنزل على العباد إليه يعني إلى العبد فقد كذب على الله بل هذه إلى الله سبحانه قل كل من عند الله ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال السمع والطاعة أبواب الخير السامع المطيع لا حجة عليه والسامع العاصي لا حجة له وإمام المسلمين تمت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله عز وجل ثم قال يقول الله تبارك وتعالى يوم ندعو كل إمام كل أناس بإمامهم السمع والطاعة أبواب الخير كلمة الخير هنا يمكن أن يراد بها ما يقابل المعصية وهو الطاعة وهو الحسنات ما يقابل السيئة وهو الحسنات فالطاعة باب للحسنة هذا معنى محتمل فإن الحسنات لا يتحققن في الخارج فالصلاة مثلا لا توجد في الخارج إلا بالطاعة والمقصود بالطاعة هنا هو انقياد العبد ومطاوعته لأمر الله سبحانه والمطاعة بمعنى المرونة ومن ذلك أن يقال أن هذا حديد مطاوع أو هذا حديد صلب أي مرن يستجيب للعطف إذا عطف فإذا كان العبد منقادا مستجيبا فإنه تصدر منه الحسنات والعبادات التي أمر بها فهذا معنى محتمل ويحتمل أيضا أن المقصود بالخير هو النعم التي يعطيها الله سبحانه للعبد على وجه الإثابة فإنها خير وباب هذا الخير هو طاعة العبد فهذا المعنى أيضا يصح في بيانه أن يقال السمع والطاعة أبواب الخير وإذا كان الخير في هذه الفقرة محتملا لمعنيين فهذه الفقرة لا تبين لنا حقيقة مفهوم الخير وإنما تبين بعض مصاديق الخير كما هو الحال في الروايات التي تقدمت فإنها إنما تبين مصاديق الخير ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كونوا دعاة للناس بغير السناتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير فإن ذلك داعية الخير هنا يقصد به الأفعال الاختيارية للعبد الحسنات والطاعات وهي بعض مصادق الخير ومن ذلك ما صح عن أبي جعفر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يحب من الخير ما يعجل فإن هذا أيضا يحتمل المعنيين يحتمل أن يكون المراد به إن الله سبحانه يحب الطاعات التي يبادر إليها العبد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات فإن هذا يدل على محبة المسارعة والاستباق وهذه الرواية تدل على استحباب التعجيل في الطاعات هذا معنى محتمل لهذه الرواية وتحتمل هذه الرواية أن يكون المقصود بالخير النعمة أو وجوه البر مثل الهدية أو الصدقة وما شاكل ذلك فإذا أردت أن تعين شابا مثلا على زواجه فإنك تعطيه مالا فلا تماطل في إعطائه المال بل عجل بإعطائه هذا المال فهذا المال خيرا والله سبحانه يحب منه ما عجل ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام وعلى التقديرين يعني على الاحتمالين فالرواية إنما تبين بعض مصاديق الخير ومن ذلك ما صح عن أبي عبد الله عليه السلام إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخره فإن الله عز وجل ربما اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة فيقول وعزتي وجلالي لا أعذبك بعدها أبدا وإذا هممت بشيء بسيئة فلا تعملها فإنه ربما اطلع الله على العبد وهو على شيء من المعصية فيقول وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعدها أبدا والعياذ بالله والمقصود بالخير في هذه الرواية هو الطاعة بدليل فإن الله سبحانه ربنا اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة ففسر الخير بالطاعة ومن ذلك ما صح عن أبي جعفر عليهما السلام يقول إن الله ثقل الخير على أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة، وإن الله عز وجل خفّ الشر على أهل الدنيا كخفته في موازينهم يوم القيامة. الخير هنا أيضاً ظاهر في أنه الطاعات، لأنها هي التي لها وزن، وأما نعم الله سبحانه على العبد فلا توضع في ميزانه يوم القيامة ومن ذلك ما صح عن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال المؤمن يصمت ليسلم وينطق ليغنم لعله يصمت ليسلم وينطق ليغنم لا يحدث أمانته الأصدقاء الإنسان بحسب العادة إذا أودعه أحد صرا فإنه لا يخبر به عدوه وإنما يخبر به أصدقاءه وأهل ثقته فإذا مدح الإمام زين العابدين عليه السلام المؤمن بأنه لا يحدث بأمامته الأصدقاء فإنه لا يريد أنه يحدث بها الأعداء وإنما لأن الإنسان إنما يحدث بذلك أصدقاءه ولا يكتم شهادته من البعداء فلان مثلا من أعدائي وأنا أعلم أنه مالك هذا البستان ويأتي رجل ينازعه في ملكية البستان ويكون من أحبابي فلا أشهد للذي أعاديه هذا ليس من الإيمام لا يحدث أمامته الأصدقاء ولا يكتم شهادته من البعداء والتعبير المؤمن يفعل كذا ولا يفعل كذا ظاهر في أن هذا من مقتبل الإيمان يعني مقتبل الإيمان أن يفعل الرجل هذا الفعل وأن يترك هذا الفعل فإذا لم يفعل هذا هذا الفعل فكأنه خلع ثوب الإيمان ولا يعمل شيئا من الخير رياء ولا يتركه حياء إن زكى خاف مما يقولون أو إن زكى خاف مما يقولون كلاهما محتمل ويستغفر الله لما لا يعلمون لا يغره قول من جهله يعني إذا مدحه من يجهل ما فيه من العيوب، فإنه لا يغتر بهذا المدح، ولا يترك استغفار الله سبحانه، ولا يترك العمل، ويخاف إحصاء ما عمله. إن ذكى خاف مما يقولون أو إن ذبكي يخاف مما يقولون. قلنا كلاهما محتمل. إن زكى يعني انطهره الله خاف مما يقولون لأن من يزكو فإن الناس تمدحه خصوصا أهل الإيمان فإنهم يمدحون المؤمن وينبغي لمن زكاه الله سبحانه أن يخاف من المدح وإن زكي يخاف مما يقولون تدل على نفس المعنى بدون توسيط البيان الذي ذكرناه موضع الشاهد في من هذه الرواية قوله عليه السلام ولا يعمل شيئا من الخير رياءا الخير ظاهرا في هذه الرواية في العمل الصالح وليس النعم وهذا بعض مصاديق الخير ومن ذلك ما صح عن أبي جعفر عليهما السلام أنه سئل عن رجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك يكون مشغولا بصلاة الليل مثلا فتمر زوجته أو يمر ولده ويراه وهو يصلي الليل فيشعر بأن هذا من أسباب سعادته يفرح بهذا بأنهم قد رأوه زرارة صلوات الله عليه يسأل الإمام الباقر عليه السلام هل هذا يدخل في الرياء؟ الإمام عليه السلام أجابه لا بأس ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير أنت تحب أن يعرفك الناس بأنك شارب للخمر آكل للرضى أو تحب أن يعرفك الناس بأنك من أهل الصلاة ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك أما إذا فلّ لأجل أن يراه الخلق فإنه صلى للخلق ولم يصلي لله موضع الشاهد في هذه الرواية قول السائل وهو زراره رحمه الله عن الرجل يعمل الشيء من الخير الخير ظاهر في إرادة العمل الصالح الطاعات العبادات فإنها التي يعملها الإنسان ومن ذلك ما صح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهما السلام أصلحك الله هذا الدعاء كثير في الروايات يدعو للإمام عليه السلام أصلحك الله ولا يقصد به يعني نعلم أن زرارة لا يقصد أصلحك الله يجعلك على الصراط المستقيم مثلا جعلك تنهج على منهج الشرع وجعلك تسلك السبيل المستقيم وتكون على الجادة عادلا هذا لا يقصده زرارة لا يقصد الصلاح الدنيوي ولا نحتمل أيضا وإن كان هذا معنى صحيحا من الصلاح الدنيوي لا نحتمل أن زرارة يقصد فدتك الله على الهدى لا نحتمل في حق زرارة أم يقصد هذا المعنى صحيح الإمام عليه السلام يقول اهدنا الصراط المستقيم وقال علماء المسلمين من السنة والشيعة إن هذا له معاني منها له معاني محتملة منها اللهم ثبثنا على الصراط المستقيم هذا معنى صحيح في أصلحة الله دينياً قلت دنيويا سابقا إن كنت قلت فمن سابق اللسان أصلح الله أمور دينك هذا معنى صحيح ولكني أجزم أن زرارة لا يقصد هذا المعنى والظاهر أن المقصود ما الذي يقصده زرارة هذا في قلبه لكن الذي يظهر الظاهر أن مراد, مراد زرارة أصلح الله شؤون دنياك أبعد الله عنك سلاطين الجور حبب الله إليك الناس لي ينتفعوا من علمك الذي ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنفال ذلك مما يرتبط بشؤون الدنيا أو ما يرتبط بهذا الجانب من شؤون الدين أي أصلح الله من حولك لك فإنه أيضا يرتبط بالدين إلا أنه من هذا الجانب أصلحك الله وقت كل صلاة وقت كل صلاة أول وقت أفضل أو أوسطه أو آخرة فقال أوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجه هنا لا بأس أن نشير إلى أمر يرتبط بالرواية وفقه الرواية مربوط بمقامه ولكننا نشير فقط إلى هذه النكتة لعله يختلج ببال السامع لهذه الرواية سؤال يثير دهشته وتعجبه فيقول إن زراره الذي صاحب الإمام الباقر عليه السلام أربعين سمة يتعلم منه ويسأله ويتفقه هل يعقل أن يجهل استحباب التعجيل في الصلاة وأن أول وقت الصلاة أفضل على الأقل من آخره إن لم يكن من وسطه أوسطه هل يجهل هذا المعنى حتى يحتاج إلى أن يسأل عنه سؤاله هذا نظير سؤاله عن حلية شرب الخمر وحرمته هل يحتمل في حق الزرارة أن يأتي الإمام الباقر فيقول أصلحك الله هل يجوز شرب الخمر لا يحتمل في حقه هذا فعلى ما سأل زرارة الإمام الباقر عليه السلام عن أفضل وقت الصلاة هل هو أوله أو أوسطه أو آخره في ذلك احتمالات ولكننا نشير إلى احتمال واحد لأن هذا خارج عن بحثنا موكول إلى الفقه من ذلك من الاحتمالات التي يحتملها سؤال زرارة أنه يسأل عن وقت فضيلة الصلاة فإن لكل صلاة وقتين وقت إجزاء إذا أتى العبد بالصلاة فيه صحت صلاته وسقط التكليف عنه ووقت فضيلة فوقت فضيلة الظهر مثلا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وسؤاله عن وقت الفضيلة هل الأفضل أن أصلي الصلاة في وقت فضيلتها في أول وقت فضيلتها أو في أوسط وقت فضيلتها أو آخر وقت فضيلتها؟ فإن هذا ليس مما علم من الدين بالبرورة حتى يحتاج حتى يقال إن جهل زراره بهذا مما يثير الدهشة والعجب. يحتمل أن يكون الاتيان بالصلاة في وقت فضيلتها في وسط وقت فضيلتها أفضل من أول وقت فضيلته هذا محتمل يجيب الإمام عليه السلام إن أول الفضيلة أفضل الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يحب من الخير ما يعجل وهذه قاعدة عامة ثرارة فقيه يحتاج يعني لا يناسبه يناسبه أن يعلم القاعبة الفقهية الإمام الباطر عليه السلام لا يبخل يجيبه بالفتوى ويعطيه الدليل الدليل على ذلك قانون عام في الشر إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل الخير في هذه الفقرة هو نفسه الخير في الرواية التي تقدمت بنفس هذا اللفظ أو قريب من هذا اللفظ وقلنا إنها تحتمل المعنيين هذه الفقرة أيضا تحتمل المعنيين. تلخص مما ذكرناه أن الروايات أيضا لا يظهر منها تحديد مفهوم الخير وإنما تعرضت بعض الروايات لبعض مصادق الخير وتعرضت بعض روايات أخرى لمصادق أخرى من مصادق الخير وللحديث صلة والحمد لله أولاً وأخيراً.